فاما ثمود فاهلكوا بالطاغيه واما عادوا عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه ا عليها م خ ا و ي ة ف ه ل ترى ل ه م م ن ب ا ق ي ب ل س ي ل ل ع ن و م ا ل ا ت ب ا ل خ ا ط ئ ف م ي ه in الأرض و ا ل ج ب ا ل ك ت ا دكة واحدة ف ي و للعلوم ق ع ا ل ا س ل س م ا ء في ج ن ة ع ا ل ي ة قطوفها دانيه ك ن و ا واشربوا حنين لم أ د ر م ذ ا ف غ ل و ه ثم الجحيم صلوه ثم في س ل س ل ة سلسله ذرعها سبعون ذراعا تسلكوه م و ر س و ل كريم و م ا هو ب ق و ل شاعر ق ل ي ل و م ا تؤمنون و ل ا ب ق و ل ك ا ه ن قليلا م ا تذكرون تنفرون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 وانه لتذكره للمتقين وانا لنعلم ان منكم مكذبين وانه لحسره على الكافرين وانه لحق اليقين فاصبح باسم ربك العظيم